بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إله فيهم رحلة الشتاء فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَيَعْبُدُوهُ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ